لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب الغفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل جن نتين ذواتي أقل خبط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزئناه بما كفروا وهل نجازي إلا الكافر؟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 وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيدٌ قُلِ دُعُو الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ دَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَا مِنْ شِكٍّ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِنْ ضَهِيرٍ ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق قال الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله انا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون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 ان بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 وَكَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُل إِنَّمَا أَعِظُكُم بِواحِدَةٍ أَوْ تَقُومُ لِلَّهِ مَثْلَهُ وَفُرَادًا أَو تَقُومُونَ لِلَّهِ مَثْنًا وَفُرَادًا ثُمَّ تتفكروا مَا بِصَاحِبِكُم مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ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 قُل إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيب